طلقكم مِن نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم ذلِك خَلْقٌ فِي ظُلُمَاتٍ فَلاَ تَذَارِبُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِن تَتَّقُوا فَإِنَّ الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذروا آذرة وذر أخرى دُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعْدٌ مَّبِينٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مش فَإِنْ كَانَ ظَرٌّ دَعَا رَبَّهُ لِيُنْقِذَهُ مِنْ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قبل ثم مَا إِذَا خَرَّ لَهُ مِنْ مَتَاعٍ مِنْ هُنَا فِي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْرٍ وَجَعَلَ اللَّهُ أَنْذَارَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ اذِنَّا أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يحذر والذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب كن يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم بالذين أحسنوا في هذه يا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب